122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. حميم 124. عين سنقاف 125. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 114. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير 115. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدقل من يشاء في رحمته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 111. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 112. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 113. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 114. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 122. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 123. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 124. ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا 125. الله غفور شكور أَمْ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله وَيُحِقُّ ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات وَهُوَ الذي يَقُبَلُ التَّووبَةَ عَن عِذَادِهِ وَيَعْفُوا عن السَّيئاتِ وَيعلممُ ماَا تَخَُون وَيَسْتَجبُ الذي نَ آمَنُوا وَعمِنُ الصَّالِحَاتِ وَيَزيدهُم مِافَبْنِه وَالكَافِرُونَ لَهُم عَذاَابٌ شَديد 116. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير 117. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته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 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنْهَا ذِيعًا فَيَضْطَرُ النَّوَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ 111. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 112. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير 113. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتي 114. متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 115. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون 119. والذين استجابوا لربهم وأقاموا وَأَمْرُهُمْ وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون إِذَا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 111. وجزاء سيئة سيئة مثلها 111. فمن عفى وأصلح فأجره على لَا إنه لا يحب الظالمين 112. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 113. إنما السبيل على الذين 126. ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم 127. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 128. ومن يضلل الله فما له من وليهم من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقول هَل اليتامى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الدنيا ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه